التسجيل الثالث استمع إلى التراكيب ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ألف التصديق بالقلب ب با الاستسلام لله تا لا إكراه في الدين فالإقرار باللسان